والذين حافظوا في رض والذين طبوا بعث رض علمت نفسهم ما قدمت وأصرت. يا أجه الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي صلطك خسواك في أي ما شاء ركبك <تصفيق> Oh um. Yes. Yeah, O'MALA! Yeah. Yeah. الله العظيم <تصفيق> سبحان ربك رب العزة عما يطفون سلام على المرسدين